ابتهج و ا ن س ا همومك وافرح وخلك سعيد و ن س ى همك عيشي و م ك تلقى فرحك تزيد الفشل هو البداية والنجاح هو الاخير والامل أحلى حكاية يحي فيها الكل والله الفشل هو البداية والنجاح هو الاخير والأمل أحلى والامل فيه هو هو هو هو يحي غير حكاية أحلى 「おうやはんおうやはんおうやややややややややや ونسى وفرح وخلك سعيد ونسى يومك تلقى فرحك تزيد ابتهج وانسى همومك وافرح و خ ل ك سعيد وانسى همك عيشي يومك تلقى فرحك تزيد امسح الدمعة بايدك البس ما لا يهمك من يريدك تيأس وترخي العزوم امسح الدمعة بايدك البس ورسم تدوم يهمك من ورسم ما تدوم يهمك من تيأس تيأس لا يريدك يريدك وترخي 「おやはんでやはんおやはんおやはん」